بحبك زي ما انت كده ومش عارف بحبك ليه لي عيونك فيها شوق ونداء وبحر حنان غرقنا فيه بحبك كده كده بحبك صافية وحنونة وانات شلون دفى وحنان بحبك وحنونة وانات شلون دفى حياتي موجة مجنونة وحبك لي هالبر امان بحبك صافية وحنونة وانات شلون دفى وحنان بحبك وحنونة وانات شلون دفى حياتي موجة مجنونة وحبك لي هالبر امان اللحظة تمدي اليد تحضيني في ليل الجرح والحزن تمدي اليد تحضيني تصحي الحب للإنسان في قلبي وتملي بساتيني بحبك كده ومش عارف بحبك, بحبك زي ما انت كده ومش عارف بحبك ليه عيونك فيها شوق ونداء وبحر حنان سكن في احبك كده بحبك زي ما كده أحب الطهرو في زمن كتاب. بحبك طهره وبريئه في زمن كتاب. بحبك في زمن كتاب بحبك هادي او صريحة صراحة وردة برية بحبك هادي او صريحة صراحة وردة برية بساطة رقيقة ومريحة في جرية روح وحرية بحبك زي ما انت كده مش عارف بحبك ليه بحبك زي كده ومش عارف بحبك ليه عيونك فيها شوق ونداء وبحر حنان غرقت فيه بحبك زي ما انت كده بحبك زي كده بحبك زي ما Sai man ti keda, lahibi. Sai man ti keda, lahibi. Sai man